السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسوله اني يا من ولي وصحبه اجمعين اما بعد معاشر المسلمين لو سكوان. 13 بالغ نوافط يناير نترف تكلمنا دي في هذا الشهر ربيع الأول ما كان 1443 تكتبنا هنا ولله الحمد وين هو المسجد الوطني kuendeleza halaka zetu ambazo kwamba kwa tuko nazo hapa kwa uje kile dimati baada ya naibu asikuu Allah subhanahu wa ta'ala kutukutanisha tena kutukutanisha tena kwenye majalis elimia majalis أنت أن تتكبلي أن هذه إنجيزة من عنده سبحانه وتعالى أولا قبلنا وطولنا صحا نفسيان وقوانزا نصوتا بوقانبا كل هدريا على أتم أيس لأن الدين نصيحة والإنسان تفيم نسيان أنا هذا النميج واسعه فيحتاج أن يدقع كل عام كم بشان أسبابه سأسيب متفتقة غابة ونماءها كينان بانة كتجارنا أهل الأولاد ينسى ينسى ما كان أخشع من أجله في المسجد من المظاعد من المظاعد الذكرى التي كان كانت سكية لذلك جاءت الصحيح من حديث حمد على رضي الله عنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إنا إذا كنا عندك يعني بين أديك أخشع مواعيذ الذكر كسكي خشور كسكي مواعيذ الذكر لكن إذا ذهبنا إلى أهلين وأولادنا ننسى ونلعب معه واضح أو كما قال رضي الله عنه لا كأنه يشك أنه نافق فلما تكلم مع أبي بقر الحمولزين أبي بقر رضي الله عنه قال نافق له نذهب إلى رسول الله نسأل كن قمتم على صلاة سلام قم بيا ساعة وصاع لو تدومون على الحال الذي تكونون عندي صفحتكم الملائكة في الطرق ولكن يا حمد الله ساعة وصاع شمعناها يعني تون على صلاة سلام قم بيا أصل خير قا على هذا قوم بقى حموزي قدومناي أذنكون على هذا قوم إن لو لم أنك يتحرف ولو امتناع لوجود امتناع لوجود إن أي بتكاني يقول إن الإنسان كثير مسيء فالسلام على القوم بس قسم الله إكرام بشوفا أكواب ميكو لكن لا تيق الإنسان هذا ولم تنقلون إن هذا ضعف مشي ضعف إنسان خلفي تعيد للذات يلوم مع أهل وينهو مع أولادي أحيانا أنا فاني أمشي زكيدو ينعلم هذا واضح لكن توب تنصارا مباهيو سوى بيج ساعة ساعه وكيندا نباي جزء لنا جزء جزء لنا توتر هذا حقه هذا حقه هم طبعا نباينا كليه ها إيش كي لكن هذا لا يعني هذا لا يعني قم با تواقيع نصيحة لا فالنصيحة إخوان مهم جدا خصوصا سيسي طلاب العلم خصوصا سيسي طلاب العلم أولا يجب أن تكون بشانة أولا مسألة مهمة سانة خصوصا سيسي النور المزرية مجالس كمعيس الإنسان تفتش عن المقاصد المقاصد اللي في القلوب هذا مهم جدا تفتش ملينو نانيا زيد يسيس يقصو مشاع ماليمو نما نافون كلهم مقاربون وانانيا صافي وانانيا صافي وقصود وجه الله مرضات الله سبحانه وتعالى فصار الصوت لها الدنيا نتتفتني اه اختلاف اذا الله بكيف هذا اللي نطلب نمتلك شقفات راضي الله سبحانه وتعالى حتى ونادهم وطلقاً شكياً من يضره لأن الله يرضى عنه مسيح لفسطها ما دنياني تتفترى راضي الله سبحانه وتعالى أنا مجالس زعيم مما يغضي الله سبحانه إذي بكاوه بوقامة صمشانا لكتيك مجالس مزقامة سيكاكو سببشيه كوبات راضي سالله سبحانه وتعالى إن صحت الدين هذا المهم جدا لازم أن تصفيش مقاصد يتو سست وصمشان هذا تنوي خير هذا اللي قصننا قلوا علم وما قلوا فنزة ديني وما قلوا فنزة وسو يجوه وما قلوا فنزة وسو يجوه وما قلوا فنزة ماما لذلك من المهم جدا إنه المهم جداً سيسبو كومبوشانا ومور مثلها. هذا أحوال سلفنا الصالح ضربوا أرواع الأمثلة في هذا المال أنه توقيتها كانوا يعالجون نياتهم يصبح تراجع كثير من السلف الصالح من منهم لذلك تجد وأنه سعر مسألها فتش في نياتي كثيراً سيبو يوكي. وسمية بكونوكا تهليم عمليا، لذلك العبارة هي كثرة العلم. لا. ليس العمر كثرة الدروس، ولا كثرة القراءة الكتب، ولا م. كثرة الروايات، وكثرت المشايخ. هذه ما هي العبارة؟ تحقيق العلم عمليا. إنما لا. تحقيق العلم عمليا ليكون تطبيقا لكي يحققش علم لكي يتميع. سمجرب تلقي تكش في الصوم يعني, يعني لا بد أن يكون فينا تغيير. لا بد. كما أنت بدليلك نبي تلقتنا في الصوم هذا نقص في المقاصد. آه. لا بد أن نفتش مقاصدنا كن نجلس في الصوم أنت بدليلك. تكتبيه فيل هذا تقصير في النيات هذا تقصير في المقاصد لذلك هيك أن يكون مهم سانا فالعبرة ليست تفرق الكتب سوى بتبنيك ولا درسنيك ولا يرونيك فلا هذا يجب أن يكون عمل حتى كما تشات يبارك الله في القليل لذلك أشوف حال السلف كذا حال السلف الصالح كانوا أقل الناس كتبا أقل الناس كتبا وأكثرهم حينيا أقولنا مطابع زمان حتى إذا اختارت الكتاب تنسخ أو تموليه ينسخ لك وانذكير ما عندهم مطابع يقول شابي شاما كتابك وويني سيس. لحتين عندهم كثرة العلم مع العمل فبارك الله تم مع قلة تاتي اليد تكلمتون الدنيا هوانا كينج لكن شوف حالنا كفرت الكتب كثير جدا مع بعض العلم مع بعض العلم واضح هنا رفايع اسمع وقفه تسأل لماذا لماذا هذه الكتب المكاتب التي عندنا لو رقها السلف سبحان لفعل فعل الأعجيب أكثر مما فعل لكن ما اندركوها وكفاتها مكاتل كبه كميز كتب نينجي كميز ومع ذلك صار علامة فحول لماذا؟ المقاصد المقاصد فالعبرة لذلك بالرجل رحمه الله ونجام العلوم ذكرت كلامه من احدى السلف الصالح سيما قم بها العبرة القاعدة عند اهل العلم ان العبرة بكمال نهاية لا بناقص البدأت العبره بكلام النهایت، لا بناقص البدأت. يعني نزدیکی او نزدیکی او نوکاملیف نو و کمالیزه. سعی سی و پنگوف و منزو. منزو که اندالیا بکوکوپو فو پنگوف دیو سی حتى أقوم يازني بعنف لكنه مملزبا وكمليفه، آه، مملزبا وكمليفه. هذا ليش كان؟ لما العبرة كمال النهاية، نهاية كامل الخواتين، واضح؟ فالمقاصد خلنا نقصد نجمع من مصان من تواندري، ماذا نقصد؟ توكسوب. ماذا نقصد؟ توكيموريا توكار. اش تخصم؟ ماذا تهمنا؟ هل الخير عندك حسن من تريد تتعلم وبعد التعلم تريد تعمل ويرضعك في لفنزالين مجيوية لفوتونية أو ملمهم من جينة كما ملمهم من جينة تسيس بوعد هذا هذه المشكلة أحيانا نعاني نوعين. نعانينا تسيس إشتار نحضر الدروس واضح لكن ثم بعد ذلك كلما موجة الناس عاية كم من قلنا نقول أن ينتفع من قلنا نقول ما ينتفع بها أو في قلنا نقول أن اسكليزة آخر الله أعلم بها ما ندي الله سبحانه وتعالى ما يندي وما الناس لكن أجاتب الفهم ويك أنا أجاتب عمل إيه بيننا هذا يدل على أن في القلوب مذاخر إلى سهل ونشان يوية مشحون قلوب مشحون في أمور أخرى أما الأمور بنيوية بذلك قد قد قاموا يسعى الله سبحانه وتعالى السيمباتية مرغها لذلك علي بن سهل رحمه الله يقول من أحد السلف لو كان كلمة جميلة في هذا الباب أن يسمى رحمه الله من لم تصحها من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه ما عن إياه؟ أما يقوم بها؟ بداية يحكي عن الصحيح يعني أن يحكي صحيح من أول الطلب أو يقول لأني لازم لأسمى الطلبة واضح بس هو يمتو، لا يسلم في منتهى ما في، كون النتيجة لا يصير عايا، ولا يصير مدرسا مربيا، لماذا؟ حتى قوة أنت مربي في المجتمع، لماذا؟ لأن في البداية أداخ، آه، داني أمور في الأصل أداخ، نيوز مينجليون، أن بعض المقاصد ما ذكر ما في طلب العلم، فالله الله في هذا الباب. لازم تستفيش القلوب تكيدي أفضل الدروس علمية تقوم من الصدر نعصد الخير تقصدي خير تقصدي قبر إن شاء الله سبحانه وتعالى تقصدي قباب عين ألاف تبن كفكشا ثانيا من الأمور أمازوك وقبا مما ينصح في هذه المجالس خصوص المجالس العلم في المساجد نير الانتفاع بالعلم الانتفاع بالعلم منهجا وسلوكا واخلاقا واضح طالب العلم اخوان طالب العلم بحاجة ماسة وإذا ليسانا سانا سانا وتفوت كمال أو ما يقارب الكمال كن مسألة سلوك نكون لمسألة معاملات مع الناس هذا مهم جدا نوكي قصة تفرق بين هذه الأشياء وتهريب لذلك علمها سيمار تجد الاستدلال بتصرفات الناس وإذن قصفان التصرفات الزمتومة زدت لموجه تفايل وتفايل وتفايل فطالب العلم يفان لك غير أن يتصرف صلى يتصرف هو كم فانا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يتصرف كرسول سيدنا يفاني بيتك كممتومة سيدنا وأحيانا يتصرف كإيمان دولة سيدنا ممتوسة صلى الله عليه يوفى ببط كما ان حاكم ودول و احيانا يتصرف كامام مسجد و مثل مثلا متى ساء التصرف كامام مسجده وكيتوب و يوفى كما امام, إمام دول صح في التسلسل وتفني في التسلسل يرجع ان نفرق بين المصنفات النبي كرسول كامام مصلح مسجد, كإمام مسجد ما سيدينا تصرف كشفي جاء يشبع واضح لما جاء إلى البريرة رضي الله يشبع في مضيف ليرزق ايش قال البريرة رضي الله عنها ام تشبع قال لا بل انا شعبع نمشوف ايها اكرودية من هو ايها عتقط المعروف هو القومي وانا اينا مضيف رضي کسای عایشه که منمو داریم معروف نیست کی وحش یاختار نسله که تا تو باقیه نمون تو ما آفتاب سلام المتصرف النبي يوحى إليه دولة تصرف معها كشبيع يشفى ربما قالوا لهم حقيقة أنا ورمان لا إذا لقد قصة تفوطشة هنا من المداخل والله أقول لهم استدلالنا فيكم وجوا فيهم وتكون نصوص سولادنا تطبط أعناه جنة في هذا الباب الله هذا ضعف الفاني وزك والنص نص كخليفة المسلمين أو إمام المسلمين ثم تقول في مجتمعنا نطبق هذا بالله نحن لا ننصب حفوالك أستاذ الله بريرة للمؤمنون أنتم في ذلك أكبر أنتم صلى الله عليه بريرة رضي الله عنها يا رسول الله تأمرني به أمر هذا واحد تقبو الله شرعك أم شافع تشفع أم شافع تشفع سيكون الاشياء حقيقيه نحن شفعيه لبانه مسكينه او مياء بس فلا لا ها كما هي قوله تعالى انا نفسي ان شاء مو نفسي يابا خلاص تكي ردي بوا مومنت ومومتوني على السلامه ما اجبره دوفروا وهو حتقول تسمه هو غيري رمي عاصم انا توني انا ماشي اقوي ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هنا ما هو أمير إذن هذا مهم جدا تكشك صلى الله عليه تكينتك تصرف الأول عوام مهم سنة ننظر ما هو صحة الدليل تكاكي هيترشق وبالدليل صحيح وجنة كلية وسرور ودليل ذات الصحيح كيف تطلب يا ما لابد من هذا وإلا والله تتوقعك مع الناس صدقك الناس وقت وتضحيهك ما أن الدعوة ما, ما في هذا لضعف في التدقيق كما في تدقيق العلم لضعف في فهم المسائل نهي مهمي سنه من الاولى كيف يستدلون بكلام السنه وزي تقوى مهم الصلاة الصالح في واقع معي تنزحها تنزل مجرد النظر إلى أعوال الملابسات انفعالات الناس هذا مهم جدا والله لذلك وهذا ثمرة العلم عنده ثمرة كصورة وكيف كومي صورة فهمت المليل وفهمت المسأة جديدا لا بد تفرع في إنزال المدينة في جنوب شدريل هذا مهم جداً لأنه فيها الصوم لأنه كان أثر لمنهج السلف بالناس أنهى منهج رحمة منهج رفت منهج حسن الخلق منهج التعامل مع الناس بالخلق الحسن نوكفان هذه أتوانى أثراً أجيباً يوفق الله الله تنوفقياً حتى عندما حتى عامي ما عنده علم حتى العصر احترمونه بل قد يهدي له الله ولك وانبوزك ولك وانبوزك هي معاملة وقتنا وقصباب وقتنا هو مدينة وهو نهام انبتت لبليكي نمنهي مرة الشيخ الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظ الله هذا الشيخ اخوان اقول كما شاهدت اخوان اخوان اقول استفيد نلوم كثيرة لنصائح قيمة نشيخة الشيخ بالمعسم عن ذلك نشيخة عبد الرزاق وغير من المشاعرين لكن الشيخ قلت فخ الله قلت نستفيد سنة باقي هو كان يترسلنا في الفصل فكان كان يحكينا من حكاية قلت نعيز التصرفات قلت نشيخ سنة مكرودين يباني مكرودين يباني الرفقة أكتنا سعيد الزن لأن أبوكبارو نسيكو خلاثين ضرب لأنه قفصت بها الرفق الرفق وكان لنبالي الكفرين من التخرج رفيقهم مع الناس تفرقون وعاملين لها نماتوا تنصحون الناس أه؟ سبحانه لكن أبايا من يوي شيخ همبيو اليوم شيخ همبيو فرق الناس حوف بالله شيخ همبيو شخ محمد فرق الأمة فرق السلف حوف بالله كيف هو كل فرنساسي؟ لكن اللي جالس عندنا نعوضه حبوب قوتي حتى ينهوا رزق متشكل عامد للنهاية هذا بالله والله هذا لكن إن شاء الله يقفون أمام الله شيخه ووهو حب وتكب كديور أو سهم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية. يخاصم الصادق الكاذب والظالم الضعيف ها والضعيف ضد الظالم والضعيف المتكبر المتكبر واضح كل خصوما يخاصم واضح وغير ذلك طيب الشيخ طه يمكنك أن يكون هناك شيخ هناك مثال أبنى سنة قد قتلين فانا قوسوا سنة قد قم فانا قوسوا الشيخ رحمد رحمه الله أو الشيخ ركي الشيخ اضل القرعان ذات يوم من الأمثل الذي ضرب الشيخ زماني دعلا كله الجاسان الشيخ اضل القرعان البقونا فان يدعو تصور أني كوانا طبيعي الزك من ينتبه، لكن تبقى الفان، الشيخ أنت بقرفان واكي، كيف تعمل مع تاريخ الصلاة؟ واحد ذلك الصلاة وهو جار المسجد، انتبه، المسجد هو يوقف هذا؟ هو ما يحصل فيه، بغاية، أسأل الشيخ السموجة، اللي متنبلع بابانك، باباك ألقو عالم فيه، الشيخ هادي رحمه الله، نعم ياتي الشيخ إبراهيم، وقت علما كان فقيها الجازان شيخ عمي مجاكي ببابك أسمع يقولون أن في موجة سفر إن شيخ عبد الله القرعامي كان إحدى القرى ومسكيتي قالوا كنا بشو كيا شيخ عبد الله القرعامي هو أمياء كشيخ محمد وإمامه وخطيبنا له يسهم أوكيه لو كنتم محمد سمعنا ببابك ببابك بوا محدثين ببابك بوا درستی Młośćم Pre студره می Harriet استرام بیر زندر اییل وپه د ebenید درستی مnova وفي موما به و کمیمه بدا من أنا. كيف هذا الرجل؟ ما كم هذا كرم؟ أنا كم تفوت؟ عكس ما هو أنتم، إن شاء الله. وفعل لكن إشكار يعني إيران يشكبها لكن مسكتوه ما يصلي. شخص مخير. إن شاء الله. ما كيش في اشكال كيف سس أنت تصور أن له عنده نصوص في الشد على تاريخ الصفات في موجة، لكن عمليا تطبيق هذا النصوص. وكي انقلل العلماء على ذلك سوف تفهم المسألة لكنه يرى كتابونة ويرى مباشرة المسلوصة الشيطة الأوطنمين لست تفقيه والله لا بد تنبغ فقط الشيخ القرعام يعرف كل هذه المسلسون لو تاريك السلام لكن لا يرى البوم عامل شيخ عامل الشيخ كيشفاكش اليوم كالكامرة ضد العصر أثنى هو يبان الوالية امی پاگا خنده و کیا تو کشانم، اوه تعریق کشانه، اگر یا کجیا کجیا، تو کوزیا نا سیم و را، الی بسمامیا، الرجل كبير يعني قامين يم... سلام عليكم يا شيخ الله تبشر أحوالكم رزحاء الله طيب كذا كذا الله خير فضل معنا دحوه زي ما ذا لا إن شاء الله وراني بحماس عند فندق شنو بعدك زناي أكردي ماسكات القبعة فندق الموليد الشيخ ما شاء الله أنا سيبو زور لي ليني um sukiya nyamun tambena ile simbo atakai simbo yake chukua zao shekha akasema ile simbo uri sahihi akachukua ile simbo akianda baraza akianda historia sasa shekha debati shekha هذا ترى الشباب لا تتركوا تتركوا قل لي إن شاء الله بداية طيبة، بداية طيبة. هذا قسم رجل الكريم، الكريم جمود. وين إن شاء الله كنا مدخل دمبات. سقي في الفريش. عادة عند العرب بعد صلاة بعد كان عندهم جزء من القهوة كذا. الخبير يأكل. وين بعنا كذي إن كمل إلى علامة منبوس الوجود بس ما شاء الله فاز من كان كذا مسلمين شيخ فكاه، شيخ عامل، تفضل معنا، وكان يوم كهوا كده أسفلوا وتوكل، اسمه شيخ عبد الله الله حكيم نتعامل بعض الريالات في الضياء بين المجمعين كتكم كمسلمين واحد صلاة واحد طبيعي لواحد، آه ذلك الصلاة. اتمك ببياسا اللي هي لك الفوقيه كما مثل الله عندك جود كده انت ترمتنا بالعصا شاء الله كل هذه تراني الله يعينك الله يعينك عليها استعين بالله ان شاء الله الابدا خير هنا ثم بعد ذلك الرجل يعني شيء في قلبه هنا هو يعني ما شاء الله نبوته هو نعيم. لا شيء نسي نص بيري عم بابا الشيخ محمد عم نجا محمد وطبعا الشيخ الخرائط وقت واقع انذاك يا شيخ. أتى بنا من يماكه وياك يكذب يجنجين. ساسر خبر ينتو هذي بات. الشيخ محمد عم هذا الرجل كان عجوبة ما ترك الصلاة لذلك. حتى سما فصار هو الذي ينادي بالصلاة. بكرة أتزوقكم زمنيا يعني كان شاعر كلياتو نمسى موت خاصة. بس القديس ترى مثلا الصلاة يا بضاعة الموت. شوف حكمة الرجل الصلاة يا بضاعة الموت. يعني أنتم موتة كم ساهم تكف؟ ويجوا كصالي شوف كيف تحول؟ من تارك الصلاة إلى منادي مناد الناس بالصلاة. لماذا حكمة اللي عند شيخ؟ وكيف تطبق النصوص؟ كتير مهم تطبيق النص ما هو تطبيق الكتاب؟ لماذا كتاب بجاك اللي يعلم الرجل اللي علم وسيلة ألفوا تلاميذ لعالم جيتنا تومي أدريني ألفوا ما تومي جانياند لكن سيس لماذا بعرفنا تشو كتابوني هو بانديكتو من نساس أو لواقع وكباري للدليل. سقامة كما لواقع وكباري للدليل، كباري للدليل يفيدنا. الدليل صحيح، لكن لم يأتي زمان. وهذه حصيلة العلم هذا التعلم. حينما نتعلم مفتوسات فنان ننظر كيف طبق سلفنا صالح. إذا أدلة نبرز قامن أدلة قوية على المخالفين ننظر. في حال يجب الحزم. مع المخالف تحزمه وفي أحوال يجب الرجل معه هذا الرجل اليوم كوكي أو موجود أتوه رجل صالح لماذا؟ عنده التطبيقات هذه النصوص. لذلك في نصيحة مهمة سنا صوت الطلاب عين صوت يحتاج نظر والله سيوكيلونا نتوكتابون يمه واندو كممينا قد يمين والله تواني فانو مشو يعني فتوت حتى العامون استنكرون أحيانا لماذا؟ لضعف تطبيق الدليل ما هو دليل صحيح؟ الدليل صحيح ما في إشكال لكن أنت أنزلتها في مكان ما يلائم هذا الدليل. شيء ديكو ها فاقد. كويسين الازمة كي لميكة في لميكة في هند مي. عندنا علم بالدليل. وعندنا تحقيق مناط الدليل. تطبيقها. تطبيقها. لذلك في أصول في عندهم تحقيق المناف، آه، وتربط الدليل مع الواضح الذي يناسب ناسب. ناهي هنا معانا مكان بعث الدليل نلاقي له موجود، لكن فيه مفسدة. هذه المفسدة أدى إلى عمل إعمال الدليل. هي مفسدة نفهم الدليل تضطخ قنط مبين. إذا زال هذا المانع، طبق الدليل الواضح غير واضح، وهذا العلم الصحيح. الذي أتكتأ السلفنا الصالح كانوا يستعملونها ثم يرى أنه بقى وإن نصيحا من نسانا ستسيس الطلاب العلم في تجيه مسألة مقاصد مسألة إعلام إعمال العلم عمل أو تطبيق الدليل تطبيقا صحيحا لذلك العلماء لما نمن لا يجوز لأحد أن يقول في مسألة قولا ليس لها سلف ليش؟ قوله كل رأيك بوني قولا موقفتيني هذا دليل على بطلها كل توركوا إليك القول نحبونا سلفة مجي يومائما إسان هذا دليل على بطلان من القول لماذا؟ لو كان حقا لما حجبه الله على الأمة كلها هي دليل يمكن أن يكونوا من يقوله الله يدينه حيث يواجه في جيه وفكه هذا لا يجوز العلم في تلك السلف وقفوا ويجيبون رؤية المتحدة هذا ضلال لا شك هذا يدل على بعض طلال هذا القول وأن ما اتفق عن السلف ولكن لا يمكن أن تسمع أما ما تجتمع كلهم ما في أحد من السلف قال مثل هذا القرام وكي يوكي ياليته نظلال في الساعة نططيفه نهيتكي كان يجمد بزنقوه ويجمد سلف بيه نا حتى وقفنا هنا، أوكا يرينا أننا في دفيا هو تفاجأ، هو لماذا؟ إن حاله القدماء، هذا قدماء عند المنزل عند الله سبحانه وتعالى، وعند العلماء، كيف هم ذكاني قول الله بفتيه ولا تنجولي وطه؟ ويقولون رأيهم واضح بلا شك هذا يدل على نميزهم ومزناواز اللي ما عندهم نوازل مسالما النازلة تدرس. تزنگمزه اقوال دلیل شرعیه لذان تاسسی طلاب العلم تککوس و تتونج ها به الامور عوام المسلمين لماذا؟ بسبب سپام با ها تونهوڑا ها کما با ها تبیلوش هوڑا تا کمیمینی نیم ها لا من اعادة النظر لذلك ما سيتورجس تنماج تورجي فني تتذامن ذي السلف كيف قطبقوها. لذلك تجدون أنتم نوجد كتاب تجامع الترمذي نوجد كني الترمذي رحمه الله بعد كتبه حديث اه؟ يقول لك وعلى هذا عمل بها الفقهاء منهم فلان وفلان لماذا هو من ياسم اشترط في كتاب الأخرج حديثا قد عمل به أهل العلم لماذا؟ لأن الفهم الصحيح المسألة والدليل لذلك في واحد ثلاثة دليل ألافة مقوف فهم الدليل من الثلاث نقطة بلا شك نقطة كتب وقم بها عمل عنها نسنجين تقم بها صحيح لم يعمل بها للم مطابق فان دو جوس مهيم وإن عمل صرف للبنين مثل حديث فيه في الصحيح الذي شرب الخمر مرة فجريدوه حديث ابن أبيس حديث معاوية ابن أبيس معاوية أيضا إذا شرب مرة ثانية فجريدوه إذا شرب مرة ثالثة فجريدوه كشموش أنسى وإذا شرب مرة رابعة فقتلوا فقتلوا يقول تر من الحديث قال هذا الحديث لم يعمل به الفقه نما صاحب ولي سكين ناسناد كالشمس في البخاري حرف البخار أصلاً إسناد صح. لكن عجيب والله دليل هذا التطبيق ما قبضه مسلك التمويل وكيف تكتب حديث صحيح من التوأر وما عليه التوأر دليل الحديثية في الصحيح تقول هذا الكلام يا أخي ماذا دام السلف هجروا هذا الحديث هجروا العمل به هذا يدل على أن عندهم ناس ذلك. لذلك ذلك لما أنه قيدورة لم يعملون ما أنه حديث صحيح ثم لا قل بصير حديثك صحيح قل بل لن تميك خطأ في, في التعليم فانتبهوا بارة الله فيك هذه مسائل مهمة جدا دليل. طالب العلم أفرّق بين التطبيط الدليل مع الدليل ثانيا حتى إلي واحد أما تروسوا يطبطيش دليل ويطبطيش حسب طباقات الناس كما البصد انتم على السلام لما جاء أرمان تطبقوها ولكن ما جاء أرمان جاء الناس ولكن مثل هذا الجهاز وهذا تطبق ونجينا نعمل أرمان أوهيب ونجينا نعمل أرمان أوهيب وبهذا نقوم تمشيكة نجابة السلاف تتكوسك في نهاية دیو مارا نیجوت که بلبله، تو که اشکالات کیش، تو که بلای کیش، کنیم واتفونز سی سی پی يعني كل مدانة التفكير يومي لما ونالينا تصومي تكتاب باتوكوانبا سيكوبوكي كما مين من منيين ناكسونا شباب سيكوبوكي ما أدري كما نشأ صومه لكن هذا كما نشأ نعيد إن شاء الله الكتاب مرة أخرى للمذاكرة بي تبقى المذاكرة منين. كتاب هذا فضل الإسلام هو كتابة تفضل الإسلام إن شاء الله وإنبي كوذيك كي لدي ما المجدد محمد بن للوهاد رحمه الله تعالى رحمة موازعة هذا كتاب حقيقة لما كي هو أسبابنا أنه كنا مناسبة تاما نحوال زيجي نواقيا مجر وهي تجيسانا قدوة فضل الإسلام سيسي وإسلام الإسلام نعمة عظيمة نعمة عظيمة والله لكن توجيلاب وإسلام نقوم فسقور رئيس نقوم زليقان تقول تليق يش فبعض الناس يظنون أن المسألة سهلة والله يقول زين الله لو تصدقوا تفتو اسمه تعرفون قدر هذا النعمة إذا نمهم قنزة وصمت كتاب نماني على كتير فضل الإسلام آه وجبة فضل الإسلام نمن زلاحي كلقوا أديان جميل. نوجود أدين في هذا. نوجود فلاحي وبشكل الإسلام فلاجين في فوايد من, من الشكل. يدل هذا دني ذلك هذا الكتاب كتاب فضل الإسلام كتاب جميل جدا ويناسب طلاب العلم في سكجوا الذي كا المجدد كتاب اختصار ووصوا التعريف بالكتاب ليوتوا التفاني على التعريف بالكتاب أسبابها تمتن من إن شاء الله يعتبرونكم تفتكيشوا من الله تعالى لوسوا كبيرة نفسي وشور لكن على كل حال تتكوى تعريف صورة كاملة الكتاب محتويات الكتاب ثم بعد ذلك لقاء نربوية إن شاء الله تنزع الباب الأول باب فضل الإسلام واضح؟ أدانة كي كأجينا تكيدا بإذن الله تعالى، لكن كموس الكتاب، نعيهم ونعي الكتاب المؤلف رحمه الله ذكر في الكتاب فضل الإسلام، وذكر أيما فضل التمسك بالإسلام، وذكر أيضا فضل العمل بالإسلام ثلاثة منهم بدأ بفضل الإسلام، ثم ذكر فضل التمسك به. وشكو يجنبوها نعم ثم بعد ذلك ذكر فضل العمل بالإسلام بدليل أن الإسلام هلم عمل يعني هو مجرد من مسلم أنا مسلم بس أنا مسلم لا. ذكر بابا كامل وذكر أدنية العمل بهذا الإسلام كيف تعمل بالإسلام ثم ثانية من محتويات الكتاب ذكر في الكتاب أصول الصن أصول عند منهج السلف ما هو كلها؟ لكن ذكر بعد العصول ما يتعلق بالجهال ذكر ما يتعلق بولاة الأمور بالسمن الطاعة ولزوم التقوى ولزوم الجماعة ذكر مثل هذه الأمور كتلك أصول السنة وذكر اجتنام البدع والمحدثات ذكر مسائل أبوال في اجتنام البدعة وخطورته كيشة بنبينة. مما في الكتاب الشيخ رحمه الله ذكر ما كانت أهل السنة ما كانت أهل السنة المتبينين له وبينما أن لجزء من السنة شيع شيع أو شيعة ما شاء الله عز وجل ألف مائة ألف مائة سنة ثم نمت لي هذا السنة عمل السنة عمل ذكر هذا منزلة اهل السنة المتبعين سوء اهل السنة الداركين له المتبينين فدل على أن السنة العبرة به العمل بالسنة ما هو شعيرة ترفع ما شاء الله الفلان الفلان وعنده كرينا كوبة الفلان الفلان السلمي الأثري ساوة ما ممنع لكن تطبيق جيد هذا حاول ويفوات اليوسفة عمليا كطبيقيا في التعامل مع الناس واضح وابين هذه دعوة واضح نحن نحب الخير للناس هذه الدعوة تتماني الله عنه. الله تو خيرات لكن هذا ونью يستجينا تفعل في الله يعرف عنا الله تساعد حلاقينا ونبينا تفوز انتصار لكن هذه دعوة خير من الذي ما قلناه هو التماني هذا جيد يدل على سلامة القلب التماني من جيد يمنع عون خيرات وهم بأمارة سيسي مناجس سلف مناجيت وجو بتشو هذا بالله هذا كلها باطل سيسي دعوانيتني ضد الخوارج ضد الصوفية ضد التكفيريون حتى كتبيني نازف فكرة مساك بالي كتب السلف مليئة شائعة يا هالمساء لذلك إذا ما تسيسي وشتوه واضح ثم بعد ذلك الإمام من الكتاب ذكر, ذكر ما كانت أهل, أهل البدع ما كانت أهل البلاء ما منزلة في الناس أو في الشريعة وذكر بعض النصوص بعض النصوص المتعلقة بأهل البدع توجد كتابة توجد بسجبو خصوصا الخوارج تجد نصوص كذا الخوارج وخروجه على الأولاه تكرع حديث في هذا تقول يا من الكتاب أيضا مما في الكتاب الشيخ رحمه الله ذكر التعريف الصحيح للإسلام التعريف الصحيح إن الإسلام الصحيح ما هو وبين تراجع الإمام محمد رحمه الله له ميزة فيها هو دقيق مرة في التعريفات رحمه الله يعني سبحانه ووَبَنَه الله سبحانه وتعالى اللي يبارك، فهمتني؟ اه، وكلام الله. هذا الرجل العجوبه والله يكتب رسالة صغيرة قد تتعجب كيف استحضر هذا المعنى. كنا في ذيول يا اخوان، بدنا تجد واحد حافظ حافظ ها؟ لكن ما استطاع. سير، لكن تجد آخر هو حافظ حامل علم احفظ واذا قلت له استحذر استحذر لك وهذا العبرة وهذا أعلى منزلك لك لكي نحفظ لذلك سمين كتاب بها كمعارج القبول بالله عليك من المبانا للعجوبة للشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله يستحذر لك الدليل كله في المسألة. بقى تشاهد. ومنما روى هذا الكتاب في قصوم ترجماته أن كتبه من حب. أما هوني النظرة لكتاب كتب هذا الكتاب من حب. أم لا من حب يا أخويا؟ ناقص سريع الكتاب جدا. الذي شكو كتابه خلق عان العباد جيمان ما نبغاك. أبو منزق فني طبيعة. اللي كان ده عمره نشخ وكما تنبيل الشيخ مجيني في موجة في مكة القنو منزل كتابه كنت في شو مصر قتل الزوال وكما تنبيل مكة ومبيل القراءة الحمد لله في كتابه خلق أفعال العباد الملاتين ونترجع مثلا فالشهق سحق قلطة شهق أكمون العالم هنا هذا القراءة من المجيني والذي يظهر لنا الشيخ مرورك كما كتامانا الشيخ قام بقول الشيخ في العالم أعرنيها هذه الليل لا يزميه شيء كتابه كيف يصبه أنت قلتها أه؟ سبحانه تدرون ماذا حصل؟ كتاب مجلد ضخم فكتكوه القناة لجياتي محمد كانت مثل الحرام وكاماليزر. بعد العشاء كما بقول لجياتي محمد ليس لهذا لديك وقت وتر من تكوش وهو أصغف حقا تكبر منه لكن هنا أدريك كما زجاك سمح فجعل ينسخ الكتاب من أولي حتى إلى أنذن الأذان الأول أذيني مظيمة وأنذن فجيري كما أنشان رجاءتها قم أو تير هكذا ما هو جلاله هكذا جلاله هكذا فقط كما لزاك من تقمزيك في ذلك فتفجر رفت أن يمشي هكذا صالح بعد ذلك حافظت تقمزيك رحمه وفتسبوه فسبوه كروليك الشيخ عندك فتبتك ساسا البوما بيل ترجع، ما بس وشوكو عملارا، لأن أنا نسخت وكله أكشوك أنا. وما كيندي كشوك تسيكم زينه للصباح أكسته جبيشو العالم، عبد الله القاعري الحميد، أقوم بأزيد وكشيك، بل وحفله، أكشوك، أسرى فصاتك كني اتاکی مسیف اتو مسیس ایه ایل کواد نیم یا موزیف اتا کهیف الکرعاوی اکرام بولی عرم جریب جریب هسیما اکر سنگو فی قولی که کلیچه ایو با کلیچه نا حدید زود اکم سنگو لی کشهات اقرابا حدید کلیچه اکم و فی مره فشكوا الزواج كتابك بهذه هدية لك وليعالي أقوم بخير من زودياتك والله روح شوفوا هذا كل هذا العلم هذا استعبار مهم فسأل بليح حافظ رحم الله كني مثالها يستحضر لك هديه دليل يزدي كنت حافظة سأل لكن من حافظ في من المثال شعب عليه من مريضة التعبال البالي مثلا تأفيد كل مثال هي مستهيزة الدولولير آية فترد الدولولير آية زا أن الدعاء لغيرها شك أو كفر هو حاسب الكتابة الأساس أحب كيكوان بياء المؤجن بيلي أو جيب لي في الأمر بالتوفيق من الشك هذا حب مني أنت تحذر كل الحفظ اللي نريدنا، لكن مجرد بقى كمبوش ولا كلام. أنت حافظ الكتاب، لكن يكون استحوار، نكت زيادة إيه يعني؟ استحوار تزبط تل هذه منزلة عظيمة. أستشهد الحمد لله الله من من بيكيبا، كما شرح. هو يجمع لك ما في المسألة، ثم يختار أنا كشجعليا إلى التاريخ دقيق. هو دقيق مرة. ثم يسوق لك أدين أقول والله هذا تجدون في كتبه تشبه بتبوهاك أنا أخف رحمه الله رحمة واسعة ثم بيّن البدعة وذكر بابا أن البدعة أشد من المعصية الكبيرة ذكر هذا الباب ان شاء الله تكسرنا كتابه في حينه سنتكلم هذه المسائل قليلا قليلا فولفولي فولفولي فول نا فكي لزانا الفهم الصحيح في هذه المسألة هذه بعض ما في الكتاب حقيقة كتاب نكزوري ثم سكره كيف إن شاء الله أبواب قليلة تتكيم ليزا الله تعالى منا مينة بندلية صار كتاب كبت فيك والله كنا مسائل مهمة جدا حوص مسألة الإسلام وفهم الإسلام الصحيح مناك لكم دعايات من فيدي إلا أن ما هو إسلامه عونه هيديه، وإسلامه عونه نينه، وإسلامه عونه نينه هيديه. تبيه بارفاف، مش فقط فقط دينيات، كل شيء. لكن سمج كتاب، تجد معنى الإسلام الصحيح، الأديلا على الإسلام الصحيح، الأديلا على العلم الإسلام الصحيح. وإسلامه وإسلامه صحيح نلزمه ولاده كما ليفا بالويدو مسألة تطبيق يقولوا الإسلام أهم مبدأ تكلم عليها ساوسيب طيب كنا بعض سنجينا دلة أو بعض مسألة الإسلام سنجينا أنت مو من وإذا أترك حالة فلان يكبدوا فني مدارك تدايل هاه لماذا للمفسد اللي سيحصل خصوصا في دول مثل اللي دعوا لنا كنا بعض المسائل برفقان بع وتقويم سيطبق خصوصا دوله كمايزاتها ذيك حساسه بعض المسائل وايضا كاين شي كتابنا يدارشها تباسه ما انا نتاولنا دله في المساله لكن الغمغه اللي عندنا الموجودة ان شاء الله كيزتوميه دليل حكوميه يقول هو مستقيمان كبروغيا كيش مكانداموا با مفوزو سيسي لا سي سي توابي توافقنا فيuntos وكما بيتبع بيت وفسالة فصاله بينفسين. وَهُوَ كَانَ لَكُمْ يَدَلِيلٌ كَيْفَ أَشْهَرَ سِمَانَ مَلِكٌ آه سِمَانُ في بعض الأحيان تنظر بعمل المسائل، تنظر في المفاسد، تنظر في المصالح، لكن فيما بيننا نتعلم الإسلام الصحيح، نأتي بالقطار، نقول الحق، لكن إذا عملنا الخار أهل الخارج فأبد من حكمة جمال وإلا حتى أبد من حكم الجميع وإلا حتى هذة خير اللي بتفعله بس لازم تكون رقيا ولياقة بالله أبد من حذر إن في دولة أقلية عندنا نحن في الدولة الدول الأقلية واضح لأن الأكثرية غيرنا وهو نحن إذا أحيانا فنحتاج إلى نوع من المدارة أحيانا فنحتاج لأنه حر الدليل لا دليلي بس لكن عند الملابس مع الناس المخالطة مع الناس قانا كيلي آه وناكيلي. بعد كيلي ما لك بعض المفاسد المقامب كيشا وكجوكجوتا عقبائك كنتي مباركة الله في سيسي هذا والله دقتة تونا حكمة نو كولسان هذا الغيب الغلبة هذه والله ما هذه دول يما ما ينفع هذه الأمور منا ما بي؟ نأنتم جربوا سترى جربوا هذه الأوقات الغلبة تستعملها في حدود الشريعة مثلا أنت مع أهل بيتك ما حد يتصرف تصرفه إذا رأيت مناسبة تكون شديد عليه في المسألة تكون مشكلة تسبب هنا ومن المفسدة ومن المفسدة. واضح لكن قد تغلض على أحد في الخارج فيشبك الحكومة كيش نوانز أمور كثيرة أن هؤلاء عندهم أثقار شوف في الصوفية هذه يا يا يا يشسي تكوحاليهيز التعباني نكتب مئنة بكاته توقيبوها في مين فسعى كمية موات وثمان ماذا نسل يما لا بد من التؤبى والتأني إلي من سيأتي زمان في تسعة فعليكم بالتوادة قلنا نبي نعسود سمعت فعليكم بالتوادة فعليكم, فعليكم, فعليكم بالشدة والغيبة عليكم بالتوادة جماعة فكِشَا مشكلة معي فلا تكون فلا أن في السنة أو في الخير خير لك من أن تكون رقصاً في البلاد. شوف الكلام. الكلام جميل جدا ان هذا الصحابي الجليل قوه مفوات قوه هذا اولى الذي هو راسا في البلاءه ضمانت اطمئنان عليكم بالتواد سس بالله نحن كن دولا منس بالله ها انتم يعني حال لي والإسلام لو ترمي لكوازي نبي موني أنت أودي ما من جين والله إني حماسة بوفت بس هو بوف كيش ما فيش كار متوجب أمبو كا أنتم شوفوا أمدرو تسيب كتومي أحكمة كوا أنا نهزي بيتو أداء، بتو لسان، كونوا فاولين، بتو مختي، عملوا نصروه، نصيحة، كذا يبقى مقصود يا أينجيه هو حق. هذا قصدك، لكن بتو كي تUME يا بعضه بتو جماع، بعضه بتو، الله هذا ما تفهم. وهذا فهذه نصيحة مهمة جداً. صوت ويتليه نصوص. اليوم شو البدا، ویب نمکونگامان اتیان دوافو افوندی شویتی کلیکن شو و تو توم لیماه و شپتامایی شندیلیا اه، اکین ولی و ما توافقنا فیت ابو تو اتوا تی و الناس انت نا أهلنا نجاني ويشي هذا جيد مهم جدا وإلا ها تكود أفكار مالي سبزور من أنت كميات إن شاء الله نا نمبر رابك وطويل لكن على كل حال هذا القليل إن شاء الله أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصة من وجه وأن يجعلها في نزام حسنات الجميع أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى أنتكم يا هبا لاو ويجاوا يمبيلي جاوا الأصل متقول لكن هو ضرورة كده بنكمل إذا ما, ما فاين أنت واجريش إن لكن كما يتقبل مثلا باسم تاني يا كي تناطرش تابيس وجواساسا من قامين فأحيانا ننزل بشن بقولي وهذا تيجي الأصل شاء الله هذا الأصل لكن إن حصل عار إذا كنت كذا ضرورة نوم بمنيبا اه بستار ما يمكن جابي سأعتذر له نجي نبي يس المستقبلي اه ماذا نخاف نتفرني اه ما يكمل من جه هم والله سبحانك بتكودي إحكي لنا ظروف كثيرة نمايو ادارة نينجي شغول نينجي ومن كيباتك فيني إن شاء الله حتى فيني ما فيش كامتكودي إذا كتابك ما كياند إن شاء الله الأصل مكملة لكن ليس لذلك لكن سيجينا انكشيكونا عمرو متوانبيا يعني الله تعالى